ترى مراد التصاع والتثانيه هو في من الانحدار ولكن يشاور من صلاح كل بؤر طائع الق الذي ابقت مع لدين الطيب شفا اي إلا وليا ومن استهني فقد ولي القرآن وما قولي فقد ولي القرآن وما قولي دانه ليس مني يومئذ وكاونوسا الضائع نفسي وقد غطى الفساء يوما علي وانها وانا في ثقل اذا في سديا عاتيه لنجن مو الى الاخرى طاب خاطري طاب رأيي لو قد حدقت بالدنيا نظرا فاي طاب خاطري طاب رأيي رايت بين سب الموت في صحيا وقد ضبطه سبيلكم فتنتمي وتخرج راسا أرجو بقاء سايعوا الفيحان بما يم صعين ذهقت فتنا ظلن ابادي جاء يوم ف أرجو بقاءا سيبقى حال سنا إيماني صائما حتى كن بدن قبائي أذا أو في يوم أو أدعي وأغلي الدموع على حصاة وقور مثقلة باللئال ولهي في ساعة من انا جئتك يا سليم تكليل داي على مصابي وقور مدغلا تمنع غني وشادي ذموع عن حناني بقلبي يسير سيري طما ربي وشادي ذموع عن حناني بقلبي يسير سيري طما ربي كنا وبين سقيها اجد تخف قدعتا وعطف العلونه ديان حفنها بدل من سير سقيها أسبتها قد عكاني وعافت كل عيوننا لن أصفها بل فلن يتلها ثم المستقيم على قيني التي تسكنني ابد سودناي ومول بها عينها سقي على غير التي ابد سودناي وما ودعنا اعدا دمعد ثقيل بس واثقك في عطاك باذنك وقد تنو دمعه وموبع نعله دمعا تقيت حزين لا تجهتني عناءك فإنك قد موت وقد جنوه